يا حظ من نفسه قليل انحرجها ما شال هم ا الحال لو ما غالها علاجه ما حسته دنيا كثير ا ل جاجه ا لا قاطعن فرجه ولا هو ب و ا يا حظ من نفسه قليل انحرجها لها من ما شال هم ا الحال ل و ما له ا علاج ما حسته دنيا كثير لا قاطع ف ي ا ل ج ه ولا هو ا ل ب و ا ونفسي اللي كل هم ا عالجها حارت تلفت بين مدخل ومخراج ونفسي بين مدخل ومخراج من غمها ما شفت شئ ي بهاجها وهمومها في مهجتيته العج العاج غمها ما よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし لا قاطعن ف ل ج ه ولا هو اتبواك يالله يا, يا رب السماوات بجها عن خطري وافتح لها كل معراج يا الله يا عن خاطري و ف ت ح لها كل معراج ما ماني بانا شكي لغيرك غلاجها شكوى لغيرك ما بهطل القت احجاج ك ل شكوى لغيرك ما بها ط ا ل غ ر ك ما ب ه احجاج طلقة حجاج يا حظ من نفسه قليل انحرجها م ش ا لهم すいません。